التسجيل الرابع والتسعون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه الحكم التكليفي واحد من أهم مباحث علم أصول الفقه وينقسم إلى سبعة أقسام الفرض ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي كالصلاة وعكسه الحرام الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وليس الدليل قطعيا على ثبوته كقراءة الفاتحة في الصلاة وعكسه المكروه تحريما كالبيع وقت صلاة الجمعة السنة ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بدليل ظني كصلاة ركعتين قبل الفجر وعكسه المكروه تنزيها كصوم يوم الجمعة المباح إذا بات المكلف مخيرا بين فعل الشيء وتركه كالشراب الحلال.